وبعد أن بينا في لقاءات سابقة عديدة آداب المجتمع الإسلامي الطاهر الشريف العفيف النظيف كما بينها ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات المباركة ننتقل اليوم بحضراتكم بمشيئه الله تعالى لنعيش في ظلال سوره اخرى كريمه من اعظم سور القران الكريم شانا وارفعها منزله والصفها احكاما حيث عالجت جانبا من اخطر جوانب الحياه الاجتماعيه الا وهو جانب الاسره المسلمه وما يحفظها من مخاطر وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل ومفاسد اخلاقيه تؤدي بها إلى الانهيار ثم الدمار وبخاصة في امر العرض والشرف وما يستتبع ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس واتهام الأبرياء ظلما وزورا فضلا عما تضمنته هذه السورة المباركة من آداب سامية وحكم عالية وتوجيهات رشيدة إلى أسس الحياة الفاضلة ولا يجب أن تكون عليه بيوت المسلمين وأخلاقهم من العفة والنزاهة والطهر والاستقامه حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ومقصود هذه الصورة ذكر أحكام العساف والسكر أتدرون أي صورة هذه إنها صورة النور نورة النور التي يذكر النور فيها بلفظه متصلا بذات الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض كما يذكر فيها النور بآتاره ومظاهره في القلوب والأرواح ممثلة هذه الآثار في الآداب والأحكام والأخلاق الإسلامية التي يقوم عليها بناء الصورة الكريمة كآداب الاستئذان وغض البصر وحفظ الفروش والعفة والطهارة والستر والعفاف والاستقامة على شريعة الله عز وجل ومنع الاختلاط بين الأجانب من الرجال والنساء إلى غير ذلك من هاداب وأخلاق وأحكام نفسية تردية وأسرية وجماعية تنير القلب وتنير الحياة ولعل ذلك هو السر في تسمية هذه الصورة بهذا الاسم وتخصيصها بهذا الوصف النور مع أن القرآن كله نور وآياته البينات قمور هداية وشموط صلاح وإصلاح كما قال سبحانه وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال في وصف عباده المفلحين واتبعوا النور الذي انزل معه إلى غير ذلك من آيات بينات تدل على أن القرآن كله نور وإنما خصت هذه السوره بهذه التثنية وهذا الوصف لما فيها من اشعاعات النور الرباني بتشريع الآدات والأحكام والاخلاق الإسلامية الفاضله التي هي قبس من نور الرحمن تبارك وتعالى على عباده وفيض من قلوبات بره وجوده واحسانه نسال الله جل وعلا ان ينور قلوبنا وحياتنا بانوار العلم والحكمه والهداية والاستقامه وفي السوره الكريمه ذكر لبعض الحدود الشرعيه كحد الزنا وحد القذف واحكام اللعان تلك التي فرضها الله عز وجل على عباده تصنيرا للمجتمع الاسلامي من الفوضى والفساد واختلاط الانساب والانحلال الخلقي وصياء للامه المسلمة من التردي في بؤرة الهداحية والفساد وتدنيس الشرف وانتهاك الأعراف. ويرحم الله صاحب الظلال حيث يقول والمحور الذي تدور عليه الصورة كلها هو محور التربية. محور التربية الذي تشتد في وسائلها أحيانا إلى درجة الحدود الرجم والجلد والمناولة وطارق كثيرا إلى درجة اللمسات الوجهانية الرقيقة. التي تصم القلب بنور الله عز وجل وبآياته المجسوسة في تضاعي في الكون وسلايا الحياة ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 كيف أن الله عز وجل يسوق قطع السحاب المتفرقة حتى تكون كتلة مجتمعة فينزل من خلالها القطر أو الوازر النافع وربما نزل من خلالها البرد الدار يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سلا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبره لؤل الأبصار والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه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 المخادعين الذين يظهرون الإيمان والطاعة والولاء ويبطرون الكفر والمعصية والعداء والبراء ويظلون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن السوء وبين المؤمنين الصادقين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ويعلنون ولاءهم وسمعهم وطاعتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم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 تحتاج غالبا إلى الرفق واللين، كما تحتاج أحيانا إلى الشدة والعنف والقسوة، والهدف في الشدة واللين واحد، وهو تربية الضمائر وإستجابة العواطف ورفع مستوى الأخلاق، مستوى أخلاق الحياة. لكي تشف وترث وتتصل بنور الله جل وعلا وفي دقائق التفسير لذي تيه رحمه الله تعالى يقول وفي وسط السورة الكريمة ذكر الله عز وجل النور الذي هو ماده كل خير وصلاح كل شيء وهو ينشأ أي هذا النور بانتثال أمر الله عز وجل واجتناد نهيه والصبر على ذلك فإن حفظ الحدود بتقوى الله جل وعلا يجعل الله لصاحبه نورا قاعدة وسائدة يجب أن تكون منا دائما على بال من حفظ الحدود بتقوى الله جعل الله عز وجل له نورا يمشي في الناس في الدنيا ثم يتبعه نورا يقوده إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله نؤتكم كفلين من رحيته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم هذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الاخره أحوج ما يكون اليه العبد يوم القيامه كما قال الله سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم أجل وأي فوز واي فوز اعظم من ان يرى المؤمن نورا يقوده الى جنات ربه سبارك وتعالى والناس في كربهم وحزنهم وفزعهم الذي لا يتصور ولا يطاق وهذا عهد الله لمن حفظ حدوده واتبع هداه وسار على بر الهدايه وعاش في بؤره انوارها فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعلى رضي لنفسه أن يعيش في ظلمات الجهل والضلالة والغيب في الليل فجزاه الله تبارك وتعالى بعد انصناسب بصيرته بعد انصناسب في الدنيا على بصره في الآخرة فلا يجد إلى النجاة سبيلا ولا يهتدي إلى الجنة طريقا نوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انتظروا وتمهلوا حتى نقتبس بعض النور نسير فيه ونستضيع به في هذه الظلمات المتراكبة المتراكمه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا سخريه واستهزاء من الملك سبحانه وبحمده فضرب بينهم بسور له باب باطنه أي من جهة المؤمنين باطنه فيه الرحمة وظاهره أي من جهة المنافقين والمخادعين والفاجرين من قبله العذاب ينادونهم ألن نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا لكن بماذا بصوركم بأشكالكم بألوانكم بصحبتكم ولا قيمة لهذا ولا قيمة لذاك إنما القيمة أن تكونوا معنا بقلوبكم وأرواحكم وإخلاصكم الحمد لله رب العالمين بالجوهر لا بالمظهر بالفعل لا بالقول قلوبنا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 وما افقرهم الى اقمار وشموس الصلاح والاصلاح فمن هنا كان دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج من بيته على الصلاه او سجد وعصر جبهته بالتراب بين يدي الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا قال العلماء رحمهم الله تعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه النور في جميع اعضائه وسائر جهاته والمراد به الهدايه وضياء الحق والدلاله عليه فسأل الله عز وجل النور في جميع اعضائه وجسمه وجميع جهاته وتطرفاته وحالاته وتقلباته حتى لا يزيغ شيء منها عنه صلى الله عليه وآله وسلم وقال الإمام الطيدي رحمه الله تعالى معنى صلب النار للأعضاء غضوا غضوا أن يتحلى بانوار المعرفه ربعا أن يتحلى بأنواع المعارف والطاعات ويتخلى عما عداها فإن السياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان الخلاص بهذه الانوار التي تسود الجهات كلها والمراد ضياء الحق والهداية إليه وإليه الإشارة بقول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض إلى قوله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذه الأنوار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن حملها على ظاهرها أنوار حقيقية ويكون قد سأل ربه جل وعلا أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيع به يوم القيامة في تلك الظلمات والاولى ان يقال هي مستعاره للعلم والهدايه كما قال الله سبحانه فهو على نور من ربه وقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وقال بعض العلماء انما سأل الله عز وجل النور في جميع اعضائه وجهاته لانه أي النور هو الذي يبصر به ذو العلايه ويرشد به ويرشد به ذو الغوايه وعلى كل فتسميه هذه السوره بهذا الاسم الذي هو صفة من صفة الله عز وجل بل عده العلماء أو بعض العلماء اتمن من أسماء الله تبارك وتعالى النور نشير إلى وجوب الاستهداء بنور ما في هذه السورة من آيات بينات وآباب ذاكيات وإلا فالضلال والانحراف والظلمات التي تدفع نور الايمان في القلب وتذهب نار الغيرة من القلوب إذا انتهكت محار معلمات الغيوب سبحانه وبحمده ويؤكد هذا يؤكد هذا المعنى هذا البدء الفريد لهذه الصورة المباركه والذي لا مثيل له في القرآن الكريم اسمع الآية وتدبر معناها فلم تجد في القرآن الكريم بداية مثل هذه البدايه يقول الله سبحانه سوره انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون القرآن كله سور متعدده أو مجموع من سور عديدة كله منزل من حكيم خبير أحكامه كلها مفترضة على العباد فتخصيص هذه الصورة بهذه البداية العجيبة يدل فيما يبدو لي على أمرين اثنين الاول الأول ندى اجتمال القرآن الكريم بالعنصر الأطلاقين في الحياة ومدى عمق هذا العنصر واتصاله بعقيده الاسلام فكما قلنا من قبل ونقول دائما ان العقيده والاخلاق صنوان لا ينتصنان ابدا عقيده صحيحه تساوي اخلاق حسنه عقيده مختله بعيفة مهزوزة تساوي أخلاق سيئة وما أصيب المسلمون في أخلاقهم إلا يوم أن ضعفت عقيدتهم في الله وبالله جل وعلا والأمر الثاني توكيد نجوب الأخذ بكل ما جاء في الصورة الكريمة على درجة سواء خيار فأوس ونقذ بأمور العقيدة ومنقذش بالأخلاق والمعاملات نقذ بالعقوبات والحدود ومنقذش بالآداد لا الأمر الثاني وهو الأهم توكيد وجوب الأخذ بكل ما شاء في الكريمة من عداد وأخلاق وعقائد وحدود وعقوبات على درجه سواء ففرضية الآداب والأخلاق كفرضية الحدود والعقوبات لا فرق ومعنى الآية باختصار سوره أنزلناها وفرضناها أي هذه سوره عظيمة القدر جليله الشأن من جوامع صور القرآن الكريم. أنزلها عليكم أيها المؤمنون، وفرضنا ما فيها من أحكام. وأوجبناها عليكم عجاباً قطعية بعد أن فصلناها وبينناها بياناً شافية وتفصيلاً واضحة ولهذا قال وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أنزلنا فيها آيات واضحات الدلالة آيات تشريعية واضحات الدلالة على ما جاء فيها من احكام وآيات أخرى كونيه واضحات الدلالة على أن الله عز وجل واحد لا شريك له فرض لا ندنه لكي تكون هذه الآيات وتلك لكم أيها المؤمنون عضة وعذرة ونورا وقبسا ونبراسا وتكرير الإنزال في الآية الكريمة أنزلناها وأنزلنا فيها بإعلال وجوب الاعتناء بشأنها والتعذب بآذابها والعمل بأحكامها كأنه سبحانه يقول ما أنزلناها عليكم لمجرد التلاوه وإنما أنزلناها للتلاوه والتدبر والعمل والتصديق والعمل والتطبيق لكي ترتعض وتعتذر وتفلح وتعز ثم بدا سبحانه بذكر اول حكم من احكامها الا وهو حكم الزنا فقال سبحانه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ولا تعظكم بذي ما رأت في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه ما طائفة من المؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم واياكم وعيكم بناسيه من الآيات والذكر الحكيم وسبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.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 والتقرير الجازم وانه لا مناص من التادب باداب الاسلام والتخلق باخلاقه والعمل باحكامه والرضا بها والتسليم لها بدات بذكر اخطر جريمه واسوا فعله تلك التي تقطع وشائجا الود والانثى واللين الجانب بين فاعليها وبين الجماعه المسلمه ولم وقد قرن الله عز وجل هذه الفاحشه بالقتل والاكراه به فقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما نضاعت له العذاب يوم القيامة ويخمد فيه مهانا إلا من كان فقال سبحانه ولا تقرب الزنا إنه كان باحشة وساء سبيلا وقال ولا تقرب السواحس ما ظهر منها وما بطن وتفقح حين من حديث عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه وأنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الدنب قال أن تجعل لله نزدا وهو خلقه قلت ثم أيه قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليل جارك وفيهما من, من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وفي صحيح البخاري من الحديث الثامرة ابن جند رضي الله تعالى عنه في حديث الرئي الطويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنه الليلة آثيان وإنهما إذ تعثاني أي قضاني وإنهما قال لي انطلق انطلق وإني انطلقت معهما فذكر الحديث إلى قوله فأتينا على مثل التنور الفرن المسجور فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغة وأصوات فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراح وإذا لهب يأتيهم من أكثر منهم كلما جاءهم ذلك اللهب ضوضا أي صرقوا وصوتوا فقلت ما هؤلاء فقال لي انطلق انطلق صار بقية الحديث ثم قال في آخره وأما الرجال والنساء العراه الذين أتينا عليهم في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني بعض عقوبات هذه الجريمة وإنما قدمت المرأة بالذكر في هذه الآية لأنها هي التي تدعو إلى الزنا بما تحدثه من تبرج في نفسها في التي تدعو إلى الزنا بما تحدثها من تبرج في نفسها وخضوع في قولها وتكسر وتنمع في مشيتها، فكل امرأة خرجت من خدرها إلى الطرقات عروسا قد أخذت زخرفها وزينت مثال حالها يقول للقرب والوصال إنها تعرض نفسها سلعة رخيصة على أعين البغاه كما يعرض البائع المتجول سلعته، وقد زينها بالالوان الزاهية والأوراق الملونه ليسترعي ليسترعي الأنظار ويستثير الشهية ستتهافت أو سيتهافت الطلاب والجياع المنهومون عليها ولا يخفى ان فاحشه الزنا أسد ضررا وأعظم خطرا إذا كانت من المرأة لما يتركب على ذلك من تنويس العرب واختلاف الأمساب وعراقة ماء الحياه الذي هو مادة كل خير إلى غير ذلك من نفاته ومن هنا قدم الله عز وجل المرأة في الذكر على الرجل غير انهما في العقوبه سواء في الايه التي معنا جلب مات جلده بلا رفق ولا هواده ولا لين ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تاكيد للحكم بامرين اثنين النهي في قوله تعالى لا تاخذكم والشر في قوله تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر والمقصود التهييش واثاره نار الغضب والحمية والغيره في نفوس المؤمنين الصادقين إذا من تهيكت نحارم الله تبارك وتعالى وهذا هو مقتضى الإيمان وإلا تعيو إيمان مقتضى الإيمان الجد في طاعه الله تبارك وتعالى وتطبيق أحكامه والنزول عليها بلا لين ولا هواده ولا محاباه وقد ضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم المثل بنفسه وابنته فقال والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فاحسن الله لا تقبل الجدال لا تقبل القيل والقال لا تقبل العرض والاقتناع او عدم الاختلاء وقد ذكرنا الايه من قبل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وتقصير اليوم الآخر بالذكر مع أنه من مفردات الإيمان بالله عز وجل للتذكير بما سيكون في هذا اليوم من عذاب أليم وأهوال عظام لا مثل لها وأنه مهما بلغت العقوبات في الدنيا. فانها لا تقارن بعذاب الله عز وجل في الاخره فاين العبد ان يفوض نفسه لله ويطبع أخلاقه بأخلاق القرآن التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرضى بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قبل أن يعض أصابع الندم ولا ينفع ساعه إذ من دم ومن الحديث بقية إن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العفافة في الدنيا والآخرة